صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين والتين والزيتون وطور سينين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 فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنا عبدوه إيا كنا استعين إهدينا السرّاط المستقيم سرّاط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولظّا كن كأثر، فصلِّ لربك وانحِر، إن شانك هو الأبتَر.